وقدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنت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 يَشْرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَرُمُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَأَمْسِكْ وَصُبِّ إِلَيْهَا وَتَرَكُوا قَوْمًا قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ الله خير والله خير الرازقين